بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهدي ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود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 ما لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنة لهم جنة تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير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 هل حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ